Bismillahi r-Rahmani r hatta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 ما أكه قيد البرية جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري تحتها الأنهار فيها أبدا رضي الله عنهم رضوا لا عنه لكل من قس